أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يا انه هو الغفور الرحيم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 من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله أو تقول نفسي حسرة على ما فرقت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله غداني لكونت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي رعا لو أن لك رعا فكون من المحسنين بلا قد جاءت كآيات بلا قد جاءت كآيات فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في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 كهم الخاسرون قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ اهدنا لصالح لصالحه قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على دبل